بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكُم لشتان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسرهون ليسرا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنَّ أذرتكم نارا تلظى الله نارا للاّ الله لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتوالى.